قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ننتموا إن إلا في ضلال كبير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 إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمُ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 أم منتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين مِن قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوِنَ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَدٍ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ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 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدًا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَنَبْصَارَ وَنَفْئِدَهِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ رَأَيْتُمُ يَا الصَّبَاحَ مَا أَقُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بماء